إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأتي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشد أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد رسول الله من سلك فعذ بجنات النعيم وانحاد عن يمينا ويسار الرمي بيث سوال الجحيم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 لا إجازة بلوغ المرام من الدلس الأحكام للحافظ أحمد بن علي بن حجل عسقلاني رحمة الله عليه باب الصلح كانت طالب بلي باب الصلح باب الصلح كانت تتعني باب الصلح عمو يدرس الناس من قصير عن عمر بن عوف مزني رحمة الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أشتنو حرم حلالا أو حل حراما عمري كل يوم في مزني رضا خياس بديفنا كبير غمبي قاصرا في مية تيب أشتوا أشت أشت أشت كنوى أشت كنوى درست لبناء إلا صلحا إلا أشتوا يجني حرم حلالا حلالك حرام بك يا حرامك حلال بك والمسلمون على شروطهم مسلمان يجلس مركزاني خيامن طال درس شرط شرط ركن ما هي شرط خارجي معي ركن داخلي ما هي الا شرطا حرم حلالا او احل او احل حراما الا مرج ابن كحلالك حرام بك يا حرامك حلالك رواه الترمذي وصححه بل قريناه وانكروا عليه لان راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف وكأنه اعتبره بكتلة طرقه وقصحه ابن حبان في حديث من حديث أبي هريرة وعن نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا يمنع جار جاره أن يغرز قشبة في جداره أبو هروني جرت ورزا يفعله كبيره الله عليه وسلم برميتي هيد لاوستيك دلاوستيكي قوي قد غنكا لوي بزمارك لديواري دلاوستيكي بدا ثم يقول ابو هريره قال ابو هريره الجنود زي ما قال سبي ما لي اراكم عنها معرضين قولوا انت مش عندك والله لارمي النبيا بين ا والله لا يرموا او انت مش عندك يعني الجمله يغنب يوصله او سلام يعني بيتن سيرني هذا اللي متفق عليه وهذا يعني او الجداره او الجدار لا يخوي أو بيقول بس على أساس تسيده ما لي مدة كاتب على أساس او أو ديوارة ديوارة ما و و ديوارة او ديوارة بي بين بس علي من على او ده؟ أو بس أو على بس بين أكتافين او زي هندام اللي بيني هدو يعني أوهات مشان تاني او يعني يعني يعني كقصدي لا أو كجنب جبر نج اللي عربان أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد الامرين أن يخذ عصا أخي بغير طيب نفسه منه رأب ابن حبان والحاكم بصحيح ما أبو حميد الساعدي رضي الله عنه سيد أبنائه كبيه كم بس كبر ميادي هيسكسيك ب ربيرا زعمان ديبي أو كذالك ده على كي أو أو تعرصابي أرسلتني تقول مني بروحين هيك أو أو, قلمي لكني أو قلمي من لكني بدي أبي قلما بدي زعمان إذن ويزن نكبي إذن ورزبي باب با. <تصفيق> <تصفيق> الحوالة والضمان عن أبي بريان رضي الله تعالى عنه قال قال, قال الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع عدكم على غني فليتبع تاني يقول أنا أو حديثة من المسيحية قضي الظلم ظلم كنوز تما الظلم يوم القيامة ليه قالناش وأن مطل غير الغني ليس بظلم ليه كذاك فاريو دقيق ليشك لبثور دقيق <تصفيق> مطل الغني ظلمه أنت فاريو دقيق لو اتية دولة من دبي نا فاريو قرتن البلاد رجليك لو هاري كاري نقله هو خاطيء دولة منتكي وإذا أتبيع عدكم على أخي فليتبع وإذا أوجب الإخوان جواز إفادة القصاص الناس لأن الظلم لا بد أن يقتص منه من صاحب وإن لصاحب الحق أن يطالب من عليه حقه هذا كحق لصاحب الحق ده بدواء حقيقي بكاثو كاثو إذا أوجب عليكم عن مليء فليتبع أجيك باري سياك تجيبوا أيش باري بوصي به فليتبع مع متابعة كاثو دواء حقيقي بكاء وبيرواذ ومن أحيلا فليحتل اغر يغروانه يكشكر قد مو قدم برو لاي تعو سامي ويغروه دتوالي او حاشابك يعني قبل وان دُف يا رجل منا فغسلناه كزجلنا مرت اماش استمد موهنطناه يعني بولش مالنا وكطناه ابنش ماكه ثم اديناه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هما لا دي جنبدي وقال صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه ومن يجي لزكن فخطا خطا يجدها غروث ثم قال عليه دين اي قرض لسره قلنا دي ديناران دودينار فانصرف رج فتحملهما أبو قتادة أبو قتادة رضي الله عنه سرب قتي من بي أبى أسر من بيت فأتيناه فأتيناه فقال أبو قتادة فقال ابو قطاد الديناران علي السلام. قلت الدناران كزم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت حقيقة قال على كتابة أولي تسخيديا وبرئ منهما الميت ميت بريده بريده بيسي قال نعم يعني قلت دواه أو يتزدنيا. قال نعم. فصلى عليه. نجلسك. تمام؟ كنجلسك. دواي يدلوا جبانش كده. أبو قتادة. حركة دعوة. دبرت له يعني متابع كيرديا. وانا بيه رأيت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتابع الرجل المتفقه عليه الدين. أبو رياض رضي الله تعالى عنه. سيد كبيه محمد يخاف صلى الله عليه وسلم. كانت كسيجان بين ابو ايك قرض ديال جينا سربي فيسال هل ترك لدينه من قضاء اا او كذا قزيله بولايتو فين حدث انه ترك وفاء صلى عليه هاجزان غدن يا ذاك ديا يا قرضغيله بولايتو نوجد صدقت والا قال اجرات يقول صلوا على صاحبكم ليه جواب ليك دابا صلوا على صاحبكم نوجد ساعوريك دابا يعني اذا پیغمبر نيوز سرك خلاص انا اولاني جولتيني بركاته يا غنبصا وعظام نيوز سركات فلام كانت هيك شيء فلما فتح الله عليه الفتوع كانت خوليد بن قال فتح الى سرك قال يعني ما موجة البهار البهار قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم امن اولادنا اللي بابوا برواد انا نفس اخوان فما تدوفيا وعليه دين فعليه قضاه هل قرض يجلس سدي بلا قرض كذا بابي قرض لو جناح لو حرام وشيونه ني, ني فعليه دي قواه امن لوي دابا ترزق قيامتك لا يوجد تعني امن كفالتك قيامت بارش انا ما غني مهبوا استورون بخذي اولك داك توي لوي بعده من من من قال اي باجوب على خوينيه ديف عليه قباؤه باجوبجنيا اذا استبيان تقرضت قرض كلو نتاعي بيديوا نيدب انا واش عليه قباؤه او عليه وفي رواية البخاري فمن مات ولم يترك وفاء هل يجمد كازلبو على تذكر لو بيادول يا اما يا اما لو عليك اذا يعزك دي او اغيدين ابو بي هذا كان غضب لان دي بلانس في المدير او خبرك هنا بالاب من كزلم ازاكرت و يقولي كذا ما قال يا سلام عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد راول بيجي بزناد ضعيف. طن حد كفالة لا سدنيا بيمد ما كفي حد لي لي من ذا مثلا عشان كفارة كفارة بس باب الشركه والمكالة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله فالجرف الميتي يعني حديث قدسيا أنا ثالث الشريكين ولله المثل أعلى أمن سيميني دو شريك كيمة. ما لم يكن أحدهما صاحبه قال عن بمرزق يشك ناباشي لقل أهوريكينك فإذا خان خاب رجت من بيننا أجمع فاشكل لبيني أندرسون وللله مثل لا لا أرسل نحدي سكش ضائي براه أبو داوود الصحاول حاكم وعن بره معاليك صحيحة وعن سائب المخزومي رضي الله عنه انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم دعفا دفع مثل كأو سائب المخزومي شريكي يغمّره صلى الله عليه وسلم بيجأوي وكّب يغمّره على يعني بيجأت الصالح فجاء يوم الفتح لراجب فتح مكة فقال مرحبا بأخي وشريكي بوتي بخير شريكي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه صحيح أبي داود وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر امنو عمار وسعد هذيك من بسدال ما غير لروجي بدر لغير هذيك من بسدال ما غير يعني لا لا ما تشريكني اا على بالو لو كان ضيق يجي ضيق الزيبلان اا هو بالو بالتاخه وعن جاب ابن عبد الله رضي الله عنه قال اردت الخروج الى خيبر أم يستمل بخيبر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم خاص الله عليه وسلم فقال إذا أتيت وكيلي لي بخيبرة أجعلت لا يوكي لكيمن لخيبر فخذ منه خمسة وسقا مسقنا فازده مسقى لي وربجه فالمدكر راو بلاد الصحول بلام فالمدكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري لو اضحيه الربيعار قيل صاحب هذا الكتاب إغامبري رواني كتب دينار جلاله قربان لوى كل بعير أو بكدو مريكري ما رشين برش نوم شو ما رشينه مو دي والله يا ج خوريا وكل بعيره دبوسير. دعاء دعاء دكتور إغامبري. رأي المخليق أثناء العريض قد تقدم وأنا رضي الله عنه قال. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر على الصلاة. في قامبر صلى الله عليه وسلم إمام عمري رواه أنك لبو لبوس صلاة. عن ذكر المتفقون عليه. وعن جابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 في قامبر إخوة صلى الله عليه وسلم شيس شيس ربيخو قرباني وأمر عليا أن يذبح الباقين. ولكن هذا هو المسلم الذي يرى ان يكون هناك من يسوع المسيح هو ان يكون الله من يسوع المسيح هو ان يكون هناك من يسوع المسيح هو ان يكون هناك من يسوع المسيح هو ان يكون هناك من يسوع المسيح هو ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من لوا وامر عليا وكان بدا ايما علي كاخا سربي او اناوي لو كانت باسك باب الاقرار وعن ابي ضرب رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مر صحابي ابن حبان يعريف طويل هذا لو او ضائقه بلاد لا ذي جدياتها امرني خليلي لي بسبت ان لا اقول انا اقول الحق ولو كان مر يا ولو كان على نفسي لو يعاني الصحيحة برحمه أو يعاني الضعيفة ولما ما هي الصحيحة كيف أسمع باب العارية يعني بي عارة اشتشب ديك الشديد أنثمر بن جلد بن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه أو كذلك اشتكي وارقرتياء دبي لسريتي حتى وكودي يجري انتوى. يعني عقل سلي روه أحمد والأربعة وصحاو الحاكم هل تنتقل لك ضيئة رمانة هي صحيحة وعن أبي ريضة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدل أمانة إلى من ائتمنك أو أمانة بقرينة ولا شيء لا يأوكسي كوا دايت يتوب ولا تخل من خانك ولو أنها باشي مكة ولا تقول من خانك يا خياناتي لدكت ابو حمزه لا باس يغفر لك ما له خياناتي لكم خياناتي لكم هو ناهره رووه ودولته بن دي وحسنوا الصحوه للحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي واخرجوا جماعه من الحطاب ابو جامل المعال للعاريه جيرل علي الفصيله على وقال يا لي رضي الله تعالى عنه قال قال رسوله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قنبر خواص صلى الله عليه وسلم اي إذا أتتك الرسولي خاضدين ثلاثين درعا من هاتنا درع، أجرأت بأمريكان من هات نلعت أواسد درع يبني أما درع قدمن دوم عنه هي، أجرأت ليركان وقيركان يشري درع يشري، أبلام درع زيدي كبار شيء بحشش يعطى يعني عزيز عفتهن، قلت يا رسول الله عارية المضمونة أو عارية المؤذاة. أنا بدوهم أنا عارية عارية مضمون عارية مؤذّة عارية مضمون يا عارف يعني الزمان لسنتوا الجيش الشيلى بي لسنتوا لبيجى ريني عليه فالمي عارية مؤذّة نعم عارية كبس بيجينا يعني س يعني لو رأى الجيش الشيلى هذا لسنتونية روا أحمد أبو داوود والنسائي وصحاح ابن حبان وعن صبوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين صبوان بن أمية جردت لك بيغمبري صلى الله عليه وسلم بقي عارة باستعارة هندك درعي لي والقرتبون لتشري حنين فقال أغضب يا, أغضب يا محمد أغصب يا محمد قال بل عاليه المضمونه آية اه غصب اه غصب اه برميناك المضمونه يعني دي ولا موت يعني جسد جلال زمير زمي روى ابو داود وأحمد النسائي وصحو الحاكم شغل بانه صحيحة شسطه الشريعه وكده وخرج له مشتايد ضعيفه عن ابن عباس مستدرك الحاكم باب الغصب عن سعيد بن زيدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبراً من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين متفق عليه بخاري ومسلم سعيد كل زيد جاءت وقت لي خمّت لي أخوانا سبع المؤيتين هل يكبستك لزويد بسن واربك ريء يعني هل يكبستني الله يوم القيامة طوقه الله إياه خواه من الورد قال روشي قيامة لأ الزبي أرز... توقي وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه أنس كن مالك بنت جده ولا زبي صلى الله عليه وسلم هندجله غذادكاني بو فارسلت احدى امهات المؤمنين هندجله داي داي راني كيجلك مع خادمين لها لقد ليقلا خدمت كارك بقصعة فيها طعام قصعة طعام ديال ديال الخصي العسكري أو قهوي أو هيك شيء بيناخي العسكري على القصعة أرشخ وبي بقصعها في فيها طعام ما ضربت بيده فكسرت القطعة يكد أو كيفش كان أطلع كيفش كان فضمها وجعل فيها الطعام وقال كله يا مي ودفع القصعة الصريعة للرسول وحبس المكسوره وجاء ويقول لك لاعشب وكان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان لك ان يكون لك لك ان يكون لك ان يكون لك ناوشنا هو شبه عايش شبه وزادك فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعم وإنا بإنا فارج مهندام يا أخواني بخالد يكبر والصحاح الصغير جانا وعن رضي ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولو نبكته رافعك لخديث لجهة الطرى سيقف على سربي كفي خنبالي خواه صفر موتي من زرع في أرض قوم غير إذنهم هل لزبيك بالسيني زرعات بكاء ببيه مولطي أوان فليس له من الزرع شيء أبو يبلاش أبو يزياد لبلاش كذيتي ولو نفقته ولو دبي نفقتش بلاسا هل نفقت الله هل نفقت الله؟ هل نفقت الله؟ آه مودرة مودرة روا أحمد والأربع إلا النساء وحسنات النبي ويقال إن البخاري ضعروه بلان اسمه إيشي غلباني نصح الجامعة نصحيد أنا يع. عن عمر بن الزبير رضي الله عنه قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شغلة حوالا بيكم بس الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دوكس لوقت بيه غنبر صلى الله عليه وسلم مخاصم يعني أبو شيشة يعني أبو لسه هي أرض لسه ذبيه غلا سأحد هو ماليم إيه هي نخلة يكشش خور ماي يتصنع دبو والأرض للآخر هذا كذي بقى ها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها زي كذي لبو صعب فيك راعنده وأمر صاحب النخلة أن يخرج نخله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 أهو بالجهة لسألوه أتوح حقته بي أو خانيه ما هو شيء يتوه أشياء كذا تذكرني لسند أنا يا خانية كذا أشياء هو بو يا عند أصحاب سنوي من رواج عروة عن سعيد بن زيد وقتل إذا يوصل ويرتالي صحابي وعليه بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخطواته يوم النحل بميناء إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام أبو بكر الجد رضي الله عنه قال سلي كأيهم صلى الله عليه وسلم يجلو تاركاني لروج النحل كبميناء إن دماءكم ما لكانت وأمو إن دماءكم خيرنا كانت، وأموالكم مالاً، وأعراضكم نامساً، عليكم حرام ولا سيكتريل أنجو حراماً. يومكم هذا، وق حراموني أو رجاه في بلدكم هذا، وق حراموني أولاده في شهلكم هذا، وق حراموني أو مانجا. متفق عليه. باو والصفعة. صفعة أكذب. دان اللي بابي شوف اياك شطره شفعت كردن دروس تاع انسان اا غير تصفاتي غير جالي بك بلعم اا غير يك بعده زوج در خوشويش تشد بو شفعت لبوي كنت قاموا لي انكت اسيح بر معناها قبول بك عن جابري بن عبد الله رضي الله عنه قال قدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعبه دي يقول لي ما لم يقسم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 دروس دا أوقدي داخل الشوفع داري صدقين خوهم كأجل نواش دبئي لا بس زادم كم فإذا وقعت الحدود أجلس نوري لبودان ذا وصربة الطرق لا شوفعتها والرجل لبودان ذا خدمن ذلك كأوهي من أوهيتو كركز خوي يخوي أوقدي لشوفع دار نسيب دا مطبق عليه البخاري وفي رواية مسلم الشوفعتو في كل شرك في ارض او لا ربعين. ربعين. أو بلع. بعين. بعين. أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل ان يبيعه حتى يعرض على شريكه شراكتها لامواليه زبي الربع اذن ربع زمعه ربع الربع أدارو أدارو بعينها حيث كانت زمحها ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ربع ما انا حانك ساري غير حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حتى حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حتى حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك حانك وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم شفعته بكل شيء شفعت آه لا مشتك شفعته وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحقه بالدار دراوزي أحقه بمالكي رواه لزايد عنه وليس لهم قصد إياه لشفعته نجل خانيك لتنشته مالك حسنا لن يجعل كابلة بيده وإن يبقى كاكده خيره نقول نكود انا وقت يا ودي طلع لي ابني واو قال لكم لبنوز قال جيلان تكا غنغول ثانوي امر ديك دروسه اه يرسهم على ما دروسه انا دي بي دي اقب دي بي دي بلا اخي وي شوف اي بدلني هيك لا بي بي ي يقول خبر دبي وقال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار حقه بثقبه اخرجه البخاري وفي قصته قريب قريب لذلك أنا دريتن يعني القرب والمجاورة يعني جا. زيلان دراوسي شاين ترس بنزي تشكي مادم لا ينزيك يعني لا ينزيك يعني لا يعني اي اويش يعني كبري يعني لمزيك لينيا مثلا زيلان دراوسي اولا ترنويتر لا شوف أني أو أنا كداخل يشوف أكيد أني دو كاسن سير كاسن زائدكم كامين نزك تلا لي نيا لي نزك تلا أو أو أول لي نزك تلا بالبياتة أو إنك بياتة أوين والله هذا زيادة لدوكاسيمون لا أقربي أترى وعن جابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار وحقه بيشوف جاري دراوس شان تلا بس بشوف شوف ينتظر بها وإن كان غالبا إذا كان ريقهما واحد اتصوروا إذا كا هكذا زاني بزوري ريكاني كميا أو يكدو أجرات له سفره سفره زانيكو أجرة وش جالنا معاه قديم نجداني ازيك ده بيقول الاوروباج بيه على طلام كسكا ادي اگر لو تري نيوخيخو نيوخيخو قديم ولا هو قديم وعن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبعه كحل عقالي رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شوف عدل غائبين ويستانوا ضعيف عدل أو يدوهم ضعيفين. فلما كحل العقالي عقالي وعقاله تمشي عقال. باشا أول لا أولش لا سبدين لا عشت عشتل أو يبى مليء عشتل وذكي. كذي قلت عقالي. باشا يعني كردناوية وعقاله او مللي كودك يوا شوف عش بس بدوها كانت يقينية كتبا. ياندا أتري ياندا أي أتري الحمد <سؤال> لله رب العالمين.